بصمتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على اشرف وازكى الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين افضل الصلاه وتمام مرحبا بكم ايها الاحباء الكرام مرحبا بكم ايها الجمهور الطيب واسال الله جل أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى تفاعلكم وأسأل ربي جل وعلا إذ جمع بيننا في هذا البرنامج على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء أيها الأحبه الكرام هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور خلق الله تعالى لنا الأرض لأجل أن نكسب فيها الكسب الحلال أن نحفر ونحصد ونزرع أن نعمل في التجارة أن نعمل في البحر والكسب من خلاله أن يخيط أحدنا أو أن يشتغل نجارا أو حدادا أو أن يعمل في أي عمل حلال يستطيع به أن يستغني عن غيره سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيط فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده أن يعمل خياطا نجارا حدادا إلى غير ذلك أو راعي غنم أو ما شابه ذلك قال أو كل بيع مبرور ما هو هذا البيع المبرور هل انغلقت اليوم أبواب الكسب حتى أصبح الإنسان يضطر أحيانا إلى أن يكون كسبه مشتبها أو حراما ما هي أنواع الكسب الحلال التي يمكن أن نتعامل بها اليوم هل هناك تجارب لأشخاص استطاعوا أن يعملوا في كسب حلال ونجحوا في ذلك هل ننتظر نحن دائما من الآخرين أن يقدموا لنا وظائف أم أنه يجب علينا نحن أن نسعى لأجل أن نعمل وأن نكسب كيف نستطيع أن نساعد الآخرين على الكسب الحلال وكيف نستطيع أن نقلب ما كان كسبا محرما إلى كسب الحلال الكلام على هذا يطول لكنني واثق من قدراتكم بإذن الله تعالى على استيعاب ما سوف نذكره اليوم من تجارب تعالوا اليوم نتحدث في هذا الموضوع ونضع بصمتنا في الكسب الحلال بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالشريعة الإسلامية الغراء تكون صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لكل جوانب الحياة فلم يقتصر الدين الإسلامي على الجوانب الدينية فحسب بل هو منهاج ونور لكل تعاملاتنا اليومية حتى الربحية منها وقد حسن الله عز وجل على السعي في طلب الرزق فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وامر نادلنا الحنيف بالابتعاد عن المحرمات والحذر من الشبهات في كافة تعاملاتنا وتجارتنا فقد حل الله الزيع وحرم الربا وجرع لنا الكسب الحلال فقال في كتابه العزيز فقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وقال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وفي وقتنا الحالي انتشرت الكثير من المشاريع التجارية الصغيرة منها والكبيرة والتي يسعى ملاكها الى الربح والتجارة دون الحرص على استفاء تعاليم الشريعة الاسلامية فيما يكتبون فانتشرت المحلات التي تتاجر ببيع الدخان والمعازف وغيرها من الشبهات والمحرمات بينما ظهر جيل من الشباب التجار ممن يحرصون على الكسب النظيف فكيف يمكننا أن نضع بصمتنا في مشاريعنا التجارية هل الكسب الحلال أثر على حياتنا ما هي الوسائل التي تساعدنا على الكسب النظيف المشاريع النظيفة في هذه الحلقة عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رصعتك ضع, ضع بصمتك اشتغل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجارة اشتغل بها قبل الإسلام يعني قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام وصار له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك علاقة بالتجار ولحسهم على أن يتاجروا لن نتكلم اليوم أيها الأحبة عن التجارة فحسب لكن سنتكلم عن أي مشروع يسمعه الإنسان لاجل أن يكسر منه كثبا حلالا أنا فرح بكم وسعيد جدا عندنا تقارير لطيفة عندنا تقرير في كوفي شوب أحد الأخوة عمله في مصر وكان له قصة مع هذا الكوفي شوب وله مواقف مع من يدخلون إليه أحيانا في يعني بعض الشروط لمن يريد أن في هذا الكوفي شوب لنا أيضا زيارة أخرى لبعض الأخوة الذين أنشأوا مجلة يعني محافظة شبابية ولهم قصة أيضا لطيفة معها كيف أنشأوها وما هي نسبة يعني الربح الجانب الربحي فيها وأيضا لنا شرف باتصالاتكم الذي عنده تجربه ربما أحيانا تتصل أخت تقول مثلا انا أصنع طعاما في البيت وأبيعه مثلا وحدة مثلا فتحت مثلا ربما في, الـ في, الـ في الانترنت في, في تويتر أو في فيسبوك مثلا صفحة لأجلن يطلب منها مثلا أنواع من الحلويات أو نحو ذلك فهي توفر ذلك يعني نريد أي إنسان عنده تجربة في كسب حلال نفرح باتصاله بعد هذا الفاصل أو الفاصل الثاني بإذن الله تعالى أرحب بكم وفرحان بكم وأرحب أيضا بأبنائي سعود سي. سعيد سعيد يعني زي سعود قريبة منها العزيز وجوات طبعا يا شباب يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال جل وعلا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني جاعل فيها أقوام يخلف بعضهم بعضا مدام ان في أقوام في الأرض معناها أنه لا بد أن يكون عندهم وسائل يعيشون من خلالها طيب يعيشون من خلال زراعة من خلال أو من غيرها يعني أهم شيء أن يوجد لهم يعني مجال أن يعيشوا جرت العادة في السابق في التجارات أن الناس كان ليس عندهم نقود وليس عندهم ذهبوا فضل فكانوا إذا أرادوا أن يتعامل بعضهم مع بعض يكون عندهم تبادل بالبضاءة يعني مثلا أنت عندك حصان أريد أن أشتريه منك وأن وأنا عندي تمر تريد أن تشتريه مني ما في كده تأتي تعطيني 5000 ريال تشتري تمر وعطيك مثلا ثم أشتري منك الحصان ب5000 وقل وكثر لا تاتي وتقول هذا الحصان كم تعطيني مقابله تمرا أو مثلا دقيقا أو قمحا أو شعيرا فكانوا يتبادلون إنسان يصريد السمك ثم يأتي في السوق ويقولها تعطيني ثوبك وتأخذ سمكتين تعطيني عمامتك وتأخذها السمكات ونحن ذلك كان عندهم نعمل التبادل لكن كانت هي تجاره يعني. الإسلام حس على أن يعمل الإنسان وهي رسالة حقيقة إلى مجموعات من, من إخوتنا يعني بعض الشباب أحيانا ينتظر أن توظفه الحكومة ثم إذا جلس في بيتها هكذا وقال مثلا أبوي هو اللي ينفق علي ولا أمي تساعدني ولا أخواتي مثلا يعملن ويساعدني فتقول طيب ليش ما تشتغل قال والله يا اخي انا اتخرج معي بكالوريوس التخصص الفلاني لكن ما وجدت وظيفه وهذا يشترط أن الوظائف هي فقط الوسيله الوحيده التي تكتسب من خلالها ترى السلف رحم الله تعالى أكثر ما كان عندهم وظائف اصلا ما كان عندهم ماذا النظام في الغالب كان كل واحد يفكر في الاسلوب الذي يكتسب من خلاله المال الكسب الحلال ولذلك النبي عليه الصلاه لما أقبل إليه رجل يسأل يعني يسأل بمعنى أنه يعني يشحد منهم يا رسول الله أنا أنا فقير وأعطني مالا فقال عليه الصلاة والسلام ما عندك في البيت قال ما عندي إلا حلس نجلس عليه حلس والجلد جلد الغنم ونعلاني قديما قال أحذرهما ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما عندك فلوس قال لا قال يا أبا بكر أنت عندك مزرعة عندك وظيفة للرجال يا عثمان أنت عندك تجارة دبرنا وظيفة في أحد المحلات عندك أو يا فلان أنت عندك مثلا دواب غنم أو إبل ما تحتاج راعي ندبر لك وظيفة لا جعل الرجل هو نفسه يشتغل لا أعتمد على أن الآخرين هم الذين يكفلوني ويضبطوا الأمور يا أخي أنا اللي أشتغل امشوا في ملكبها خلك رجال زي الناس فقال عليه صلى الله عليه وسلم أحضر النعلي وجاء بالنعلي وباعهما بدرهمين أعطاه درهم يشتري به طعاما لأولاده والدرهم السعلي أمره يشتري به حبلا وفأسا قطعة حديد ويأتي بها فجاء بهما فوضع النبي عليه الصلاة والسلام عصم في الفأس وربطها وقال ذهب واحتطب ذهب الرجل واحتطب وجاء بالحطب فباع النبي عليه الصلاة والسلام الحطب بدرهمه زين ثم قال له غيب وجهك عني خمسة عشر يوما رحوا اشتغلوا كل يوم عمل كذا فرجع ومعه ثلاثون درهما ثروة فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده شوف القاعدة لئن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتطط خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه بمعنى يا أخي أن يريدك انك تشتغل انك تكتب الكسب الحلال لا تكن جالسا هاكذا وتعتمد على نفقات غيرك ويقول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفنة اللي يعطي أحسن من اللي يأخذ أختك لما تأتي إليك وأنت عاطل وتقول لك يا الله هذه مثلا مئة ريال يدها خير من يدك يعني يدك هي السفنة لما تأتي أمك وتعطيك يدك هي السفنة لما يأتي جارك وتقول لا والله ما عليش لكن سلفني مثلاً كذا من المال يدك هي السفنة ما في واحد يأتي ويجعل يد العليا ويأخذ المال دائماً يفعل هكذا فيقول أيضاً صلى الله عليه العليا خير من يد السفنة يريدك يا أخي أن تكون عزيزاً أن تعمل بنفسك بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أص فرأوا رجلا جلدا جلدا يعني رجلا نشيطا قويا يمشي بنشاط فقال الصحابة يا رسول الله يا ليت أن هذا كان في سبيل الله يا ليت هالقوة اللي عنده هالنشاط في الجهات في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله إذا كان رجل طلع يشتغل حتى ينفق على أولاده فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله طيب لو ما عندها أولاد ولا عند أم أب قال وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها يعني حتى لا يذلها يطلب من الناس مساعدات قال وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها هو في سبيل الله رجل الطباني وغيره نحن كيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله يعني كأن الصعابي يقولون أفضل العمل لمن هذا حاله أن يقاتل في سبيل الله فيقول عليه الصلاة والسلام لا لا لا لا فيشيء أفضل وهو مساوي لهذا إذا كان رجل خرج يشتغل ويقدح ويسعب حتى يعيش ويعيش أمه وأباه ويعيش أولاده فهو في سبيل الله شوف كيف كان يحس عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يشتغل ويعمل بل الله جل وعلا لو تتبعت القرآن لو وجدت أن القرآن مليئا بالكلام عن البيع والشراء حتى ذكر الله تعالى التجارة بتصريفاتها المتنوعة يعني مثلا تجارة أو البيع والشراء نحو ذلك مثل ما قال الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ونحوه ذكرها الله في تسعة مواضع من القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه دائما على على العمل على الشغل على التجارة على الكسب على على أي سبيل يمكن أن يكسب منه المرء وكسب الحلالة وربنا عز وجل لما ذكر المخلوقات ذكر خلقه للأشجار ذكر خلقه للنجوم فلما ذكر البحر قال سبحانه وتعالى وترى الفلك مواخر فيه ثم قال لتبتغوا من فضله حتى تشتغلوا واتطلعوا سمك وتبيعوا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا وقريش امتن الله تعالى عليها لما ذكر الله عز وجل النعم فقال سبحانه وتعالى او لم يروا اننا جعلنا حرما آمنا ويتخطفوا الناس من حولهم نعمة انكم يا قريش انتم عند الكعبة وقال عز وجل او لم يروا اننا جعلنا لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ثم قال جل وعلا لهم لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف يعني مكنتكم من رحلة في الشتاء الى اليمن ورحلة في الصيف الى الشام تتجرون وتشتغلون فليعبدوا رب هذا البيت مدام ان الله امتن عليكم بالرزق الواسع من خلال كسب الحلال اذا اعبدوا الرب الذي رزقكم مثل ذلك شوف كيف جعل التجارة محتاجة الى الشكر بل حتى في الحج لما ذكر الله عز وجل الحج وذكر رفاضة من عرفات وذكر يعني انواع الحج انواع العبادات في الحج قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني يا ربي ممكن انا أحج وأشتغل تجارة نعم ممكن تحج وتشتغل تجارة مثل ما يقولون يحج ويبيع مسابيح يعني بحيث أن يصير يحج وأنا جاي مثلا نذكر قبل سنوات طويلة ما أدري الآن لماذا يعني أصبحوا لا يفعلون ذلك قبل يعني قل مثلا أكثر من 16-17 سنة كنا إذا ذهبنا إلى الحج نرى أنواعا من الناس الذين جاءوا من بلدانهم يحضرون معهم في الغالب بضائع فكنا نأتي مثلا إلى الذين جاءوا من روسيا ونراهم نراهم هم قد أحضروا معهم العسل والدرابيل من منظار هذا وأنواع من الأشياء جاءوا بها من روسيا تمر على الأفارقة وإذا هم يبيعون مسابح مصنوعة من أنواع من الأشجار عندهم وعندهم ملاعق مصنوعة من تلك الأشجار وتدري كأنك الآن دخلت السوق الروسي خرجت منه دخلت السوق الأفريقي خرجت منه دخلت إلى السوق المصري السوق العراقي السوق الشامي السوداني اليمني إلى آخر وإذا كل واحد قد جاء بفضاعة من عنده اليوم ربما لما صار التنقل عبر الطائرات صار يعني لا يستطيعون أن ينقلوا بسبب العرش لكن في الغالب السابق كانوا يأتون بالسيارة ولذلك قال عز وجل هنا في في الحج الإذن بالكسب الحلال فقال ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم حتى وأنتم حجاج يشتغلوا بالتجاره. بل لما ذكر الله عز وجل أيضا العبادة قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين قال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة ويتاء الزكاة إلى آخر لماذا ذكر الله عز وجل ذلك؟ ذكره لأن أكثر الأنصار والمهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة وكان المهاجرون أكثر الأنصار اللي هم أهل المدينة الأصليون هؤلاء كان عندهم مزارع عندهم غنم عندهم إبل أما المهاجرون الذين جاءوا من مكة فإنهم جاءوا إلى المدينة ليس معهم شيء تعرفهم أكثرهم هاجر خفية من قريش وبالتالي أموالهم التي عندهم ليست مثلنا أنت اليوم لو تنتقل إلى أي مكان في العالم أموالك ممكن أن تأخذها معك يعني بطاقة تصرف توزع في البنك هنا وتسحبها من هناك ولا تحولها عن طريق انترنت هم كانت السابق لا الأموال التي بالنسبة لي هي مزرعته ابل غنم ما يستطيع أن ينقلها معه وهو ذاهب متخفيا وبالتالي هاجر المهاجرون إلى المدينة وهم ليس معهم شيء من أموالهم أول ما وصلوا اشتغلوا بالتجارة وصار الواحد منهم يكسب كسبا حلالا وكان يا عندهم عزة لا يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه حتى عبد الرحمن بن عوف لما آخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع قال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مانب تاقسم مالي نصفين لكن النصف وليه النصف ما قال عبد الرحمن بن عوف والله ازاك الله خير ما عليش كلفنا عليك شوي والله يكفينا الربع. الربع عاطني ربع ماء لا رجل عزيز ما أبغى منك ولا درهم يا أخي طيب أنت جاي من مكة ما معك شيء قال دلني على السوق انا نفسي عزيزة ما أمديدي الأحد وإن كنت أخي دلني على السوق قال ابدا السوق تطلع من هالطريق يمين يسار كانت تصل إلى السوق دخل إلى السوق وهو ليس معه درهم واحد لكن عنده خبرة خبرة تشترى بالمال هو أصلا كان تاجرا في, في, في مكة فأقبل إلى السوق وجعل يشتري البضائع بالآجل طيب حتى صار عنده بضاعة والناس يتكون فيه ويعرفونه أصلا كان تاجرا في مكة يتاجر من مكة إلى المدينة إلى الشام فعنده زملاء في من تجار أهل المدينة يعرفونه أصلا وسبقا تعاملوا معه ثم لبث خمسة عشر يوما ثرب حمالا وتزوج واشتغل في تجارة شوف يخش الكسب الحلال ما جلس وقال والله احنا يا اخي انا كنت في مكة عندي فلوس الان ما عندي شي وصراحة احنا وضعنا المادي سيء ودبرنا يا رسول الله احنا هاجرة ما معنى شيء لا يا اخي كان عندهم عزة وكان الواحد لا ينتظر ان الناس يعني يعطونه شيء هو الذي يشتغل ما يلعن الظلام بل يشعله شمعة يشتغل بشيء حتى استطاعوا يكسبوا كسب الحلال في آداب طبعا لكسب الحلال فيه أحاديث كثيرة فيه في أفكار تتعلق بس سأذكر لكم هذا ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله القسم الثاني ده قسم للعائنات ده قسم للعائنات وقسم التاريخ نعملين للشباب والإنزل السلام عليكم <تصفيق> وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما من موطن أحب إلي أن أموت وأنا فيه بعد الجهاد في سبيل الله إلا السوق قيل له كيف تتمنى تموت في السوق قال أحب مكان أموت في الجهاد في سبيل الله إذا لن أموت في الجهاد أحب أن يأتيني الموت وأنا في السوق قالوا له طيب لماذا اخترت ذلك فتلع عليهم هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني يشتغلون بالكسب الحلال ثم قال جل وعلا وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرن الله تعالى ما بين السعي في الأرض وعمارتها والكسب الحلال قرنه الله تعالى بالجهات في سبيل الله طيب أنا ما أدي أستأثر بالكلام يا شباب أدي أستمع منكم حقيقة الله يا سيد الله أنت يا سعيد من شباب مكة يبدو لي أنك سبق حدثتني أنك اشتغلت في الحرم في الحرم ما شاء الله باب رزق بلا شك مثل ما هي. قال الله تعالى يعني يجب إليه تمرات كل شيء اش اشتغلت في الحرم اه اشتغلت في دفع العربات المجانية, المجانية. في, المسعى. في المسعى في الطواف آه. السعي كم كان عمريك الايام؟ تقريبا آه يعني بدأت عن عمري 18 سنة وعنهم الحمد لله من السمك كم سنة سنة سنة يعني تقريبا خمس سنوات خمس عربك. سنوات ما شاء الله تدفع العربات؟ هي. عشان كذا مسهل رشيق يعني هذه رياضه ربانيه <تصفيق> الحمد لله لما بدات كيف كنتم انا اعرف ان الشباب بيعطونكم فلوس نفس الشخص اللي <تصفيق> الذي تدفعونه يعطيكم عاده 50 ريال 100 ميت ريال 200 حسب الموسم يعني ما على حسب يعني احنا اصلا ناخذ من من الرئاسة. من المشروع نفسه مشروع <تصفيق> مشروع الله مشروع تعظيم <تصفيق> البلد الحرام <تصفيق> ممتاز كم كم يوميه تشتغل كم ساعة تقريبا؟ والله على حسب هو إذا أشتغل خمس ساعة <تصفيق> وطبعا على حسب في أيام يكون فيها الزحمة في أيام يعني اللي زي رمضان الحج هي تقريب الزحمة في التوب يعني آها. وممكن ي... ممكن تدفع كم واحد في الخمس ساعات؟ ممكن ثنين أو ثلاثة هذا في الزحمة؟ هذا في الزحمة يعني تأخذ مثلا كم شرط نحكبها؟ تقريبا 21 يعني تمشيلك كم كيلو هو المساله الان كم كيلو اللي يطوف سبعه اشواط يعني ممكن تقريبا 3 كيلو و40 لتر يعني تقريبا 3 كيلو ونص 3 كيلو ونص يعني تقريبا, تقريبا تمشيلك سع... 12 كيلو تقريبا اي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله ينفعك معنا الدكتور توفيق الربيعي السلام عليكم الله. مرحبا بك يا دكتور اهلا ومرحبا بك دكتور توفيق شرفنا ووزير التجاره والصناعه وعسى الله ان دكتور كلامنا حول الكسب الحلال وأن بعض الشباب أحيانا أو الفتيات ينتظر ليس فقط في المملكة حين نتكلم عالميا يعني ينتظر من الآخرين أن يقدموا له مصدر للكسب الحلال يقول أنا ما عندي وظيفة وما شابه ذلك فكنا نتكلم أن الإنسان لازم بنفسه أنه يسعى امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما ينتظر من الآخرين أن يقدموا له بل هو اللي يستطيع أن يصنع شيئا ودنا دكتور يعني حسب خبرتك فيما يتعلق بالتجارة والتعامل مع الشباب والمشاريع التجارية التي ممكن أحيانا يكون الشاب ما عنده رأس مال ومع ذلك يستطيع أن يسمع شيئا ليتك تحدثنا بشيء من هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على اولا محمد على استضافتي هذا اللقاء الطيب تحت الله بسماء وجل وانا اسعد هذا الموضوع وهي موضوع مهم ونتمنى أن يكون الشباب مبادرون في العمل التجاري فقد حتى رسول الله صلى الله عليه ومعروف أنه وسيلة تنمية القصاد وأنا كل الشاب أجده مهتم بالعمل التجاري أو يقوم بالشاب التجاري أعتبره يقوم ويقدم للبلد الهدية خصوصا إذا كان يقوم عمل عمله على الأمانة والإخلاص أحسن. فهذا الشاب هذه يكون خلق فرصة وظيفية لنفسه وربما خلق فرصة وظيفية لشباب آخرين من هذا الشاب السعودي احسنت يعني مرات قصص جميله هي كان اكثر واحد احدهم ما ذكر بقصه انا شابين تخرجوا من الجامعه احدهما يعني بدا بحثا عمل ولم يجده فاحدهما لم ينتظر وبدأ عمل تجاري والاخر استمر في البحث والبحث فبعد فتره هذا الشاب الذي بدأ عمل تجاري نجح في عمله واستقر الشخص الاسف الاخر موظف عنده عجيب وظف الثاني نعم. عنده صدق الله اعطيك يعني لو ترى بدايات كثير من يعني اصحاب العمل اتجاه من اصحاب الاعمال كبيره بداوا بدايه بسيطه م. ويعني الأهم الاهم يكون في عزيمه واذا صبر فكما قال الشاعر اذا كنت ترى ان تكن عزيمه فهل ترى ان تتردد احسن فكثير الشرحه يجد ارى عندهم افكار جميله ويعني خلاقيه بالافكار ولكن نريد الشخص الذي يعزم على العمل وينطلق فيه تحت في الوزاره هيجد مهتمين بالدعم هذا للشباب فاول شيء اهتميه تسهيل الاجراءات لا سج تجاريه يخرج في نفس اليوم وغالبا فتره قصيره ربما اقل من الساعه وخل ممتاز ولان سجل التداري العمل الذي يريد أن ان يعمل فيه نعم ممتاز. لا نطلب يعني وجود موقع ولا نطلب شروط حقيقة أهم شيء أنه يكون غير موضع ركومي ولديه بطاقة أحوال ورسول بسيطة للسجل العملية بسيطة في خراج السجل والآن في رياضة حتى السجل الإلكتروني ومشيئت إلى أخلال هذا العام يكون إلكتروني دون حاجة إلى يعني الحضور للوزارة ممتاز في ذلك من يريد أن يخرج في العمل الصناعي ويريد أن يستخرج لخصة صناعية كذلك هي إلكترونية بالكامل ولا حاجة أن يأتي الوزارة أحسنت أي. طيب هناك حقيقة الشيخ محمد برامج تدعم يعني الشباب في البلد طبعا نجيم مئوية وهو برنامج الربحي مدعو من الدولة وقدم قروض كثيرة للشاب السعودي وهيكذا يخص مجاح كثيرة وليس قروض فقط ولكن يدعمونها ببعض الإرشاد والتعريف والمتابعة لإنجاح عمل التجاري وهناك كذلك مؤسسة أو شركة ريادة التي يعني أنشأت عن طريق المؤسسة العامة التعليم فني بالتعامل مع مجموعة البنوك وحقيقة يقوم بعمل متميز ويدعم هذه الجهود بين التسليف والدخار حقيقة بجهود مميزة يقوموا فيها لدعم هذه الأنشطة المشكلة دكتور يبدون أن عدد من الشباب العاطلين صح التعبير ما يدرون أحيانا عن هذه الجهات ولا يستطيعون يتوجهوا إليها يعني ليش ما يكون عندها أشياء إعلامية برامج مواقع مثلا نشيطة في الإنترنت تخاطب مثلا الناس من خلال الصفحات وغيرها يعني أنا بعض الشباب بل, بل أنا مهتم بهذا ما, ما كان عندي تصور عن ما تفضلتم به رياده وغيره من الأشياء التي أفضل ساعد الشباب على إقامة مشاريعه والله ربما يعني الأخوان يفتعدون وربما هم الآن لا زال في طور النمو والتوسع والحمد لله عليهم طلبات كثيرة فيعني حقيقة اللي ذكرناها ريادة المؤوية وكذلك صندوق عبد الرضي الجميل الخيري كلها حقيقة تكون بمرابج رائعة وميزة ومحتاجين كذلك أكثر وأكثر منها عم. وهناك كذلك حقيقة نجية أخرى في برنامج كفالة يمكن الناس لا يتعمل معها بشكل باشر لكن عن طريق البنوك يستطيعون اخذ قروض من البنوك بضمان كفاله وبرنامج حكومي تحت اشراف الصندوق الصناعي لاعطاء قروض بذلك حجم وتفصيل المليين ريال للمشاريع الصغيره ممتاز ممتاز الله ينفع بك ويكرمك عندك شيء دكتورنا تختبرني احييت ان اقول موضوع شيق وموضوع رائع أبداً. ويعني يعني فعلا يعني اقول هؤلاء المبادرين في العمل التجاري هم كنز لهذا البلد أحسنت. ونحن نشجعهم وندعمهم ونتمنى لهم التوفيق واقول لكل شاب فرصه كبيرة ان تكون يعني صاحب عمل بعد ان تكون بدال ان تكون موظف في وشه أحسن, احسن ويعني يشجع عليها واتمنى أن نرى اكثر واكثر من هؤلاء الشباب من خارطوم خلط في العمل التجاري والوظائف يعني كذلك احسن صدقت الله يجزيك خير دكتور شرفنا والله باتصالك بذاك جدا شكرا شكرا الله يحفظ هذا يحفظك معالي جوزير الله يحفظك, يحفظك. بذاك الله خير الكلام حقيقة رائع خاصة لما قال ان الشاب الذي يتوظفه في الحقيقة لا ينفعه إلى نفسه لكن لما يفتح مشروعا تجاريا فهو في الحقيقة سينفع نفسه وينفع غيره يعني في الحقيقة ان تستطيع ان تكثر ربما أربع ولا خمس أسر لما توظف هذا الرجل ويكون أب أسره وهذا الشاب هو أخ ينفق على أخواته وربما بواحد يوظف ثلاث فتاة أو فتاتين هي أيضا تخسن احيانا إلى أولادها أو تخسن إلى أهلها بحيث أنها بدلا ما يكون فقط آخر يكون منتجة في المجتمع التي تجارب كثيرة حقيقة أنا مريت عليها يعني لهم عدد من الأفكار وأحيانا بعض المشاريع أحيانا تتمنى أنك تعملها لكن تخشى من الفشل بمعنى مثلا لو واحد ينشأ قناة فضائية يفكر فتجد أنه يعني أذكر قبل سنوات ربما قبل إنشاء قناة إقرأ يعني كان بعض الناس يقول طيب لو إنشأت قناة صدائية إسلامية هل ممكن يا جماعة تواصل وتربح ولا لازم يكون في القناة يعني عفو الرقص نساء ومثل يعني أشياء مخالفات شرعية حتى نجبر نربح من ورائها وإذا هذه قناة إقرأ وغيرها من قناة تثبت نفسها أنه ممكن أنك تواصل وتحقق ربحية مع المحافظة على الشروط الشرعية واحد يريد يفتح كوفيشوب مثلا وفي أرباح يعني يبيع هذا بعشر وهذا بخمسطعش وهذا بكذا طيب السؤال هل أستطيع أني أفتح كوفي شوب مع انضباطي بالضوابط الشرعية وفعلا وأحقق ربحية ولا لازم الكوفي شوب يكون في مثلا أرقيلة ومثلا واختلاط إذا في البلاج لي تسمح بالاختلاط والموسيقى أجنبية في كل مكان والسماعات فوق كذا والأسلام مثلا أحط أنواع القنوات وأركب الأنواع الأقمار الصناعية أرتبط بها مثلا الأوروبي وغير الأوروبي وحتى أجذب الشباب هل هذا يشترط حتى أحقق نجاح ولا لا حقيقة كان لنا زيارة الكوفي شوب في مصر طبعا الكوفي شوب اللي عندنا احنا في السعودية هيئة الأمر اللي عرف نها المنكر تمنع لو يجي واحد مثلا بيدخل هو وبنت ممنوع اللي في قسم العوائل وأيضا حتى تتسمي العوائل يشترط أن تكون أختك لزوجتك أما واحد جاي بالغيرفريند حقيته وداخل هو <تصفيق> على طول يعني, يعني يتم التفاهم معه ففي بعض البلدان ما عندهم مثل هذه الهيئة التي يعني ربما تضبطها المسائل فهل يستطيع هو أن يفتح كفي شوب محافظ مثلا وربما يأتي واحد مع صديقك ويقول له يعني الله يحفظك مارك ماذك عفوا ممنوع الدخول إلا أن تكون مثلا أختك أو زوجتك أو كذا هل هو لما يضعها الضوابط الشديدة مع وجود كوفيات يعني بحري مفتوعة على كل شيء هل يستطيع أن يحقق البحية ولا لا كان لنا حقيقة تجربة وقد قمنا بزيارة كوفي شوب في مصر الحبيبة وكان لنا مواقف طريفة معه نخرج معكم إليها ما خير من الوباء في كل اوراق الحياه يود يتحدث لي قلبي يعني هذه ممكن تنجح يعني فينا كذا يود ان يفتح بعض ال بعض الاماكن اللي قلت لها هياما الشباب اللي بالكن يخشى من ال نا خالص الموضوع افضل الله ينجح كويس جدا لان في فئات كثيره جدا بتضارع اماكن زي كده اماكن جديدة. او الموسيقى اللي تسجل انت عندكم شباب وبنات هنا والله عندنا قسم للبنات القسم هذا للبنات, للبنات. اللي بتجي يعني من غير زوجها من غير اخوها احنا اربع خمس مرات مع بعض يذون يجلسونهم ودول دي يجوز الأكثر في الصواف عشان المذاكرة كمان يعني هما بيتمعوا كمان على المذاكرة مجلوب عشان موضوع بطريقة حركية يعني دي تتعوجوا بلاه ومكان هادي يجروا مذاكرة وفوش طيب وقسم ثاني آشو وقسم الثاني ده تقسم للعائلات ده تخفض العائلات ده وقسم الثارج احنا عملينه للشباب والذيب سلام عليكم يا شباب هو ورح تقسم بنحاول ان المكان ما يبقاش فيه منطقه جامده على اساس ان هم يقدروا بعض الشباب اللي جاي عشان يذاكروا وبعض الناس بتيجي عشان يخلص شغلها وبعض الناس بتيجي عشان بلاي مكان في الترايا في ما ما تقعدش تشوف مناظر تمام طيب فهل الناس مستوعبه الفكره يعني الان لما يجي واحد من الشباب اصلا مع صحبته هم هل مستوعبين الوضع مستوعبين الوضع لان احنا المجتمع المصري كده يعني هو مستوعب الوضع كويس جدا وهو بيفضل كده بس في على الاماكن دي ما عندنا في مصر يعني كافتريا اللي يضغ مكان يجلس مع صاحبته وربما يكون عندهم بعض الامور بينهم هو اصلا ابتداءا ما فيه عندهم خالص اساسا نعم يا فندم مساءك لكن هل تحس ان الفكره هذه يعني صحه تقدير كافيه شو محافظ هل تشعر انها يعني مربحة حيث ان الناس يأثوا اللي كنت وتحس ان فيه ضحام كما في المناطق الأخرى محلا اه بفضل لأن المكان انشاء الله قائد جدا بس دي الوقت تقريبا الوقت متأخر عندنا مثلا انفس من البنات دوات لحد الساعة عشر من البنات اللي هو هنا ها نعم من حد الساعة عشر مكان تقريبا او حداشر مكانا ماليا ماليا الطعب الأحيان هو عندنا بفضل اللي في ناس بتستمي على الويتنج بس اه انا في العربيات لحد ما المكان يكون ما في مكان نعم totally. نعم الله ما شاء نوع من الكافيهات بشكل دوت حتى اللي هو فيه تغيير على اماكن الثانيه اللي كانوا بيقعدوا فيها هيقعد هنا اللي هو مضايقات من من اي نوع سواء انت سخين او او ميزج عالي او او ان نفسه محافظ اي اي نفسه جاي عشان يستمتع وجاي ببساطه مش عشان خاطر يضايق اي حد بس على المحل هل يا عمل ما انا اشتغلت في براندات مختلفه قبل كده يعني في محلات في محل يعني ممكن ممكن بس طبعا عشان دي اول مره نشتغل بالطريقه دي فده كان جديد برده عليا سابقا اس على طبيعه في المحلات دي نقتل السيستم كان طبعا الموضوع فيه تخين في مزيك دولي في مزيك اجنبي بسمعها وانت بتبدا وانت اشتغلت مع المزيك الاجنبي دي للمكان نبدا اشتغل موسيقى على طول في شغله في الفرقه بتاعت 있ربيهم على المضاربات ولا ااا اي اسم هذه شيش وقطشان وهذا شيش ووب تدخين وربما احيانا بعضها يكون فيها مضاربات في بعض بعض الزباين بتتضايق من ما بتدخين فبيضطر يقول انا انا مش عايز تدخين لا يقول احد اكثر غضبان عنك ما في مكان عام انا وفي مكان فيه بتدخين فانا ادخل من الاداره او المكان الفايح للتدخين فانا ادخل بالتالي في في دي في ناس مش عايزه تسكن 3333 ده هو لكن الان بعد ما جيت هنا هل تحس ان يعني الناس اضعف من اخدارهم على تلك الاماكن الحمد لله هنا مبسوطه عشان احنا عملنا حاجه جديده هم اللي هم بيدوروا عليها طب هي ايه اللي هي عيد مكان مفيش تسكين مكان مفيش موسيقى مكان فيه فيه خصوصيه هل كنتم انتوا يا طلاب هنا كلهم ناس ملتزمين وبنات محجبات وكدا. ولا حتى عامة الناس يأثون يعني ممكن تجي واحدة غير محجبة ربما احيانا غير مسلمة تجي لانها تبغى مكان خاص بالبنات وتجلس واحدها ما في تحرش ما في احد المكان هنا يجي ناس ملتزمين ويجي ناس بسرعة وكمان اخوة ناسي خلية المكان بيقرحنا من شاء الله ذات الموضوع كله إن كل يفتل ليكي بيقرح عشان يفتل المكان الملتزم داي عشان عارس بي أنا كي مكان صف العائلات والشخص العادي جاي مبسوط عشان المكان في مثل انترميه فاي فاي فريد من شاء الله ملتزم بس جالب جالب ملتزم, ملتزم, ملتزم وكل ما شاء الله عليكم الله يحفظكم ويبارك فيكم اشتركوا خير يا أخي أحمد وأنا حقيقة أؤيد مثل هذه المشاريع نحن نحتاج حقيقة إلى هذه المشاريع التي تريحنا يعني. يعني أحيانا ليست القضية بس بعض الأماكن التي لا تستطيع تدخلها أحيانا حتى أولادك ما يطلح أن يدخلون إليها بعض أنواع التكشف الموجودة أو التدخين أو المثيقة أن تربي أولادك على شيء ثم يجدون شيء آخر عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك قيل يا رسول الله أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك فأسأل الله تعالى أن يبارك للإخوة وحقيقة هو يعني نوع من التحدي أن الإنسان يأتي ويفتح بغوابط شرعية معينة هو نوع من التحدي ما تدري هل الجمهور يكونوا كافيا الذي يأتي إليكم غير كافي يعني المثلة تحتاج إلى شيء معنا اتصال ممن مرحبا يا مهندس عبدالله مرحبا أهلا وسهلا يا شيخ السلام عليكم يا مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله, الله حقيقي. حقيقي. يبدو مهندس عبدالله أنت لك علاقة أيضا بالكفيهات يبدو أنك صاحب كفيهات جافة تايم نعم مضبط يعني بعد الحلقة ان شاء الله بصير اكل عندكم مجانا نوع يعني والله يديك حلقة كان بمتعلك الله ينكرم ترى كنت عندكم قبل يومين ودفعوني والله حوالي 100 ريال على يعني بس عاد انا كثرت شويه عاد جايب العيال ما اخذت الحساب قد المضبوط ما اخذت الحساب مضبوط تطلبوني شوي دكتور احنا كان عند مهندس عبد كان عندنا قبل قليل تقرير ما ادري شفته ولا لا اذا تعب القناه اي مع كفي من من مصر ووضع عليه ضوابط يعني شرعية الآن كثير من الكافيات ربما إذا الواحد منع أفواً التدخين منع الموسيقى الصاخبة منع يقول في نفسه أحياناً أو يقول غيره يقول خلاص ما يأتيك أحد أنت, أنت بهذا تجعل الزبائن يهربون إلى غيرك او إذا ضوابط شرعية قوية في قسم العوائل مثلاً عندنا في السعودية لا تكتحدثني أول شيء عن تجربتك عن قرار البزنس في الكافيات وايضا عن النتائج هل انت لما وضعت الضوابط فعلا حققت نتائج نتائج ربحيه ايضا جيده جيد لعل في مدخل يساعدنا على فهم الصوره وهي غرف العمل النظيف اي وهل هو فعلا يعتبر انجاز كبير او يعتبر انه يكون شيء طبيعي ويكون و... يعني هو هو طبيعه المرض النشاط التجاري اي الح... في ثلاث نقاط اولا الله سبحانه وتعالى اتاح لنا من, من سعه في الحلال شيء كثير و... والمحرم هو شيء قليل جدا احسنت وهذا يعني, يعني في... في المجال هذا تستطيع ان تفتح وتقدم شيء كثير من... من دون ان تضطر الى يعني دخول في إشكاليات الشيء الثاني أنه جميع المشاريع التجارية على مستوى العالم كله في, في طبيعتها المرونة أحسن. والتوائم مع <تصفيق> البيئة وهذا تجد أحيانا الشركة نشات في أمريكا لما انتقلت إلى أوروبا تكيفت مع البيئة الموجودة أحسن, أحسن صحيم هذا تجد أيضا في غذاء مثلا أو الشركات لما تنتقل من أوروبا أو من أمريكا إلى الهند فتغير في وصفة المقدمة وأيضا عملوا في الصين وعملوا في الفلبين حتى أيضا عملوا في السعودية قدموا أكلات خاصة تناسب السوق السعودي وهي أيضا وهي شركة أمريكية أحسن فالمرونة هي موجودة في المجال هذا ويعتمد عليها وحتى لو تناقش مع اصحاب القرار الشركات هذه تجد أنهم يتربون ان تطلب الكثير من التغيير طيب دكتور مهندس عبد الله معنا دقيقة على الفاصل بس نعم فعطني بس كيف انت بدات قررت وكيف لما انضبطت الضوابط المحافظه هل حققت ربحيه ولا خساره الناس في في ظروف الان الوضع الحالي في السعولية او في الرياض تحديدا م. عدم التدخين في المقاهي هذا شيء طبيعي احسن وهو مستنكر و ولذلك النشاط يعتبر رائع جدا بالعكس من من الاساسيات الربح انه ما يكون في تدخين عجيب والانتقال للشيء هذا ما كان سهل لانه بدانا احنا قبل حوالي 16 سنه كان التدخين مرتبط في القهوة والقهوة مرتبط في ولا يمكن التواصل بينهم آه. وكان القرار صعب جدا لانه اذا تمنع التدخين فانت تمنع بعض القهوة ولكن ساعدنا شف... شيئين مهمة وانا انطح اي شخص يريد ان يعمل في مدال ان يعتبر الاولى قوة المنتج اللي تقدمه فانت لا تقدم منتج فعيل يعني قصتك <تصفيق> ترفع الكواليتي والجودة بالضبط والنقطة <تصفيق> الثانية ما هي والنقطة الثانية أنه يوجد حقيقة نسوف أنت ما انتبهت له فعندك في ذاك الوقت ما يشرب لا. القهوة إلا مدخلين لكن بعد سنوات الغير مدخلين هم أحسن. أكبر بكثير هم أيضا جمهور كبير أي. كبير جدا نعم أحسن السؤال الأخير مهندس عبدالله للمخرج أكثر علي عجل عجل طرعا الفاصل هل <تصفيق> تجارة الكفيات أنا ما أبغى ناسي نفسونك في الرياض ولا جدة ولا مناطق الكبار علاقة المناطق اللي في أطراف المملكة أو, أو. في العالم عموما يعني هل تجارة الكفيات هي تجارة مربحة؟ هي طبعا هي تجارة مربحة إذا أتقنت عن أقصرها كاملة أما إذا حصل عندك بعض الجوانب فيها لها تأفيه سلبي إذن أنا لعلي أربط بعض الشباب اللي يرغبون في فتح الكفيات تعطي من استشاره مجانا جزاك على هذا ان شاء الله يا اهلا الله يحفظك تشرفنا الله يحفظك ايوه احب هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله السلام عليكم ايوه احب احيانا الإنسان يستمع إلى الى مثل مثل هذه الحلقه لكن يحتاج إلى نوع من المغامره أو إلى القرار الشجاع الذي يستطيع به ان يقرر ان مثلا ان يعدل نشاطه الى نشاط حلال مثلاً, مثلا واحد يبيع عباءات يبيع نواع من الحجاب للنساء يبيع نواع من الفنايل او عنده مثلا كوفي شوب مثل ما تكلمنا قبل قليل يعني الأصل أن يتخذ قرارا في تحويله لكسب حلال في الضوابط الشرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم النبسة من سحدي فالنار أولابه والأصل أن النساء يأكل الحلال حتى يكون أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمة تكون متجابة دعوة برجع لك يا عبد العزيز بس خلنا ناخذ الاتصال معنا من يا شباب ماجد حياك الله يا اخ ماجد الله يحييك يا شيخ يابا حلوان بك انت يبدو ما شاء الله اليوم اليوم ليله اليوم يبدو عندك هذا الكوفي شوب محافظ ولا لا ولا هي ايضا ميزات معينه هنا عن طعم رك حدو كافيه نعم, حد سدو كافي نعم. ايش اسمه سادو كافيه سادو كافيه نعم طيب تحدثنا عنه طبعا يا شيخ شيء أسلم على الله كل ضيوفك الله حيك ويحييك ويكرمك دعني أسألك سؤال حتى بس نكون ندخل في الموضوع مباشرة إيش اللي جعلك أول شيء تجعله منضبط بهالضوابط هل أنت لما مثلا منعت مثلا تدخين منعت الموسيقى الصاخبة منعت كده هل كنت يعني جاء في بالك او قال لك أحد ترى ممكن ما يأتيك زباين كيف, كيف استطعت تتخذ قرارك والله الحمد لله اللهم صل على محمد اللهم صل طبعا انا يعني بدايه المشروع قبل كان في دراسه للمشروع اي ولقينا ان الـ الـ اغلب الكفايات تقريبا أكثر من 90% من الكفايات بالسعوديه أي. يعني تعرف القوانين السعودية تضبطها من ناحيه الاختلاط ومن ناحيه آه طبعا الاشياء اللي ممكن ما تضبطها اللي هي تعرف الموسيقى والتدخين والاشياء هذه فانا امرك لما يعني لما سوينا دراسه لقينا إن, ان المجال هذا مجال مجال خفض يعني سوق, سوق يعني يتحمل انه انه الواحد يفتح في المجال هذا ويدخل بالمعايير اللي تخدم طبعا اي تخدم للمصلحه يعني المصلحه في وجود المكان المحافظ يعني مقهى محافظ جميل كيف ماجد وجدت السوق لما دخلت بهالمحافظه هذه وجدت فعلا يحتاج الى مثل هذا ويتقبله طبعا انا, أنا ما انا فتحت لي تقريبا 6 شهور ولكن الحمد لله الله يعني في اقبال للمحل بشكل ممتاز آه الناس, آه الناس يعني صراحه فقدين الكافيهات لانه اغلب الكافيهات اللي تفتح الان وبرضه عندنا موجودين في الخبر وفي الدمام في كافيهات تفتح بشكل ديكور ممتاز ولكن فيها موسيقى وفيها تدخين وفيها فالناس الحمد لله انا قاعد اشوف في اقبال الحمد لله على المحل ممتع. و يعني هذا من فضل الله سبحانه ممتاز أسأل الله أن يوسع عليك وان يبارك لك يا رب العالمين ونشكرك على الصالح أخي ماجد الله يزيك خير صدر عبد العزيز حببت قبل فترة دورة تدريبية في الليافة المالية هي. فأعطونا في الدورة طرق كيف الواحد يرتب مصاريفه وطرق الادخار وفي نصايح ثانية كثير من ضمنها أعطونا مربع المبع في يعني بع رب كلماتات كل الجلة الت الأولى تتكلم فيها عن المظفين وال تحتعا مصحال المشريع الصغيرة دان مشريع كبيرة ووب آخر حاجة لما المستمرين المظفين وصحاب المشريع الصغيرة الناس بحث دائما عن الأمان أما المستثمرين وصحاب مشريع كبيرة بحث دائما عن الغع يعني مخاطرين يعني. حتى الصحابي عبد الرحمن بن عوف لما راح قال دلني على السوق هذا يعني هذا هذا دليل الاستثمار حسن حسن. عنده جرئه في يعني ما قال والله انت تعطيني ربع مالك ولا نص مالك جزاك الله خير خلني انا افتح لي محل فرع لا لا انا ما اريد منك ولا درهم دلني خلينا ما, ما عندهم خوف احسنته وهذا مثل ما قال كما فاز بالذات انه مغامر نعم, نعم. سيد تفضل <تصفيق> عندي سوار في نفس الموضوع ذلك <تصفيق> فيسبة الحلال فعني حيننا توسع توسع دي المبرمجين بالنسبة للساتلايت وبالنسبة للمواقع <تصفيق> الانترنت فالساتلايت يعني أنا ببرمج ممكن أخي برمج لشخص القمر الأوروبي واللي قمل نارسات ممكن يروح يسمع أغاني ممكن يتفرج يعني قنوات يعني إباحية ممكن بنفس الوقت كمان نسبة للمواقع اللي برمج المواقع بالنسبة للأغاني مواقع الشات أي. يعني ممكن هل يكون هذا كسبهم حلال او غير حلال شوف أما بالنسبة للشيء الذي <تصفيق> الأصل فيه الحل يعني مثلا واحد فيبيع مثلا يفتح محل أواني منزلية فهل نقول له نتبيع كاسات قلنا لا لي قال قلنا له ممكن واحد يشتري كاس ويشرب في خمر مثلا هذا لا يستقيم لأن الأصل في هذه السلعة الحل واحد فرضا مع العطور قلنا له لا تفتح مع العطور قال ليش لأن ممكن واحد يتعطر ويذهب يغازل البنات فردا يعني لا الأصل في هذه السلعة الحل مثلا حتى ما يجوز نبيع خبز ممكن واحد يأكل خبز ويتقوم ويروح ويقتل مثلا فتح الباب لمثل هذه الجوانب متعب إذا كان أصل الشيء حلال فهو حلال واحد يبيع مثلا جهاز تلفزيون مثلا هذا ممكن يستعمل في مشاهدة مثلا قنوات تبث القراءة الكريمة ممكن يستعمل في أشياء محرمة مثلا وإلا فالأصل أنه جهاز يجوز أن تبيعه كما يجوز أن تبيع أجهزة الجوال أجلسة الآيباد وغير ما في فرق ممكن واحد يقرأ فيها القرآن أو, أو ربما ينظر إلى معصي الأصل فيها الحل أما إذا كان الشيء يغلب عليه الحرمة كانت واحد وقال يريدك تركيب لي مثلا القمر الفلاني دش للقمر الفلاني أن تعلم ان القمر الفلاني هذا يغلب 90% عليه القنوات الإباحية مثلا يقول له لا والله هذا, هذا يغلب شره وعلى خيره لا, لا أعمل ذلك لك. لكن لو الأشياء المباحة الأخرى ما عرفيها ذلك هذا هو الأصل أنا ودي بس نسمع في الفيسبوك أو تدري خلنا نطلع تقريب نرجع لي أيها الأحبة الكرام المجلات أيضا يعني وين كان سوقها الآن لم يعد سوقها قبل عشر سنين الآن بعد الإنترنت والسهولة الوصول إلى الخبر أصبحت المجلات والصحابة الورقية ربما حظها أقل في التسويق عن الناس لكن لا يزال لها إلى الآن من, من يطلبها هل لما أريد أني أنشئ مجلة هل لابد أن يكون فيها أشياء وصور مثلا محرمة حتى أستطيع أن أجذب الناس إليها أم أنني أستطيع أن أرفع الجودة مثل ما ذكر قبل شوي أخونا عبدالله الدويش لما قال لما ترفع جودة المنتج الذي عندك يأتيك الناس حتى لو وضعت ضوابط قوية أنا لما أرفع منتجي هذا كمجلة مثلا هل أستطيع أن أجذب الناس لأجل قراءتها ومتابعتها أم أنني لابد أن أضع شيئا محرما حتى اجذبهم بها لنا تقرير نطيف في هذا زرنا بعض الشباب تعال نخرج إليه ونعود إليكم باذن الله في عليكم ورحمه الله وبركاته عند الله انتم بخير يا يا ربي احلف وحقيقة ازعاد يعني بيها بذلها تأتي بالشراء والفضيع يعني منطبقها بالضوء الشرائي وهاد يعني فيها أفكار ورساء يعني الروساء التي تنفعهم بذلك إلى طاوة أنتم الآن يبدو أنكم احطرتم منها أربعة ساعدات أم خمسة واننا حمسة وانت تحت مية ما شاء الله منطبق يعني مضى لكم الآن خمسة أشهر بمعنى انكم كان لكم تحقيق سابق يعني من شائعه ان لها الفكره نجدان نقدر الفكره ذاته من بعده في 11 سنه كنا بنعمل احنا مشروع او فكره المشروع اللي عديت ان احنا صور الحمد لله من شهر 80 لكن اول عديد ممتاز طبعا يبدو ان ازدهار بدعانا ال كيد المحافظه مو ديون فاتو دي <تصفيق> مزاحمه صعبه شويه خاصه لانه الشباب يتعلقون به في يعني ما يرون بالنسبه لهم اماماتيه وكيف انتم في دور هذه البلدان فكان يا ترى عندنا atla marat alawl wa qadar min min sahla yani taraw min keda sa jad al ta'lim wa madlalahin lakin madhra khuzun fi لكن احنا لاحظنا ان لما قررته يعني قلت لهم من الا اللي عنده المدلات الوطنيه ولا الراضيه ولا شيء ممكن احنا بس عاوزين حاجه ان احنا اولا كنا عايزين نخطط خطه معانا معانا كان كان ده في كذا في بدايه المواعيد اللي جت في ان في جدا بقى اللي احنا قلنا قلنا ان احنا مضطر ارجع رجلي كلنا نرجع هنا ارجل كتير احنا تطورات اللي بيواجه على جدا بقى في صور بتظهر في موجود اصلا على الدايل و على على اللون بيتخيل من الطباعه الشعاع ف ف ممكن شويه على فكره فيها قيمه في كتابه اوله الحجره بيقول له رقم بنغطيه كله على يعني ينط على التينك على الثاني الناس يتعاونون يعني تعملوا خد ايه هو مش كده ان انتوا طالعين من هنا والله ان انا كده حضرتك احنا يعني على التطبيق ان شاء الله باذن الله بقى على التطبيق ااا من من مجلات ثانيه منافس ان احنا اسماء باذن الله خلال البيورتمه والمنتدى من ففضل <تصفيق> عجب... عجب... ده حضرتك بتشرح على قناه كام شهور ان عدد الكل كل يوم احنا مع 102000 بعدين لازم مشاركه في عايز اشترك اه ما فيش عقبه من جهه يعني يعني في سرور ومشاكل حلوه ففضل ده ممكن تفرحوا بيه كل يوم نشتغل بيه فدي مواطن فضل يا شباب ان يعني عمل مثل هذه المدله وابتكار مثل هذا القرار يعتبر أنه يختم عن مثل هذا العمل وهو يعلم أن يعني المجتمع الإعلامي مليئ في مجللات أربما تجعل أشياء مضادتها أكثر من مثلها أو ربما تجعل حياة الشعب أول متاسة الذي يترى أخبارها يعيش للا قضية ما نحن قضية معينة يعيشنا في حياتها ولكننا أم أمة أول مرئة فتكون لكم تنافسون فتبيرون هذا العدد الجيد منها الشرحية وهي مجدد لست أمرها خمسة أشهر فتفولي ماذا نجاح؟ وبذل من الناس أعلى أن الله جل وحده يعني ما عم أعطب كنية والحرص يعني ومحاولة أيضا من أبدا الأسواق التي في المجنة فتبذل من يعني أعزوكم بعد السلام وجدكم في الشعر الميات نعم يا على برك يقول ذا والكل يقتدر رقعه باباطمك طبعا ايها الاخوه المشاريع قرار المشاريع قرار الإنسان الذي يستخير يدرس المشروع جيدا ينظر في جوانبه يحرص على وضع الضوابط الشرعية ويستعين بالله سبحانه وتعالى يتخذ قرارا شجاعا الإنسان إذا كما قال إذا كنت رأي فكن فكنت عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد الإنسان أحيانا ربما يستمر لأربع خمس سنوات وهو يتردد حتى يعني لو أنه اتخذ قراره من الأول لكان قد وفق فيه جواد تعطينا أسئلة الفيسبوك قبل أن نكمل عندنا طبعاً ما شاء الله تبارك الله الردود والاستفسارات <تصفيق> سواء من الشباب أو الفتيات طبعاً عندنا الأخت أم حسن بتسأل بتقول صوالين الحلاقة سواء النسائية أو الرجالية نظرة الناس لها إنها غير ربحها غير حلال يعني فما أدري يسل أما إذا كان سينضبط الضابط الشرعيين مثلاً يفتتح صالو الرجال لكن ممكن يصف الشعار يقص الشعار يقص اللحية يمين اليسار لكن لا يحلقها ونحو ذلك هذا ما في بعث اما الذي يأتي لي الناس ويحلقه ليحاهم لا تعاون عليهم ولا أدوان كذلك القص القصات المحرمة القزع مثلا الذي يأتي مثلا ويحلق الشعر صفر تحت كذا يكون أبيض واللي فوق مثلا صاير مثل الطاقية أسود هذا القزع ونهني بأريف التنامع وهو ما مؤخذ بالمناثره من القزعة القزعة هو الغيوم السوداء التي تكون في السماء فلها الذي غاصلم ايضا عن هذه الانواع من القفص اذا ضبطت الضوابط الشرعيه كذلك فيما يتعلق بامر النساء اذا كانت مثلا ستنضبط الضوابط الشرعيه والان تفصيلها ربما يعني يطول بنا فيكون كسبها في الاخير حلالا اذا انضبطت هل تعطينا الاجابه الاخت صفيه اذا تقول هل تعتقد أن المشاريع التي يكون راس مالها عن طريق بعض القروض البنكية في مشاريع نظيفه او ريفه حلب هو طبعا الاقتراض بالبنك اذا كان اقتراض يعني شرعي بمعنى ان البنوك عندنا مثلا لآن عندهم التورق تأتي وتشتري مثلاً سلعة معينة أو تشتري أسهمان. عندهم طريقة معينة بناء على دراسة شرعية. بصرف النظر الدراسة أوافق عليها أولا. لكن عندهم دراسة شرعية معتمدة عندهم. فأنا لا أتدخل فيما اتخذه يعني دكاتر في الاتصال الإسلامي وقرره لهم أنه جاء شرعا. خلاص. لو أخذ به الإنسان أخذ بالفتوى ما عليه فيها بس. أما أن يقترض قرضا محرما فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ابتق الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فالاكتراض الربوي نائج شعصنا اللي بعده لكن في فكرة إذا ما كان عند الإنسان رأسمال لو جاء عنده واحد صاحب رأسمال وقال يا أخي أنا عندي فكرة أني أفتح محل فرضا أبيع فيه مثلا خضار لكن حتى أستأجر المحل وآتي بالدفعة الأولى من الخضار أو مثلا أضع الدكورات وأضع اللوحة هذا سيكلف مثلا ما يقارب مثلا أربعين ألف ريال أنا ما عندي أربعين ألف فأنا أريدك إنك تعطيني هذه الأربعين ألف وأنا أشتغل ويكون الربح بيني وبينك أو مثلا أربعين في المئة ستين في على شيء فإذا كان الإنسان سرعا مثل ذلك وقدم له يعني, يعني ضمانات حيث أنه ما يفرقه هذا الغالب إن, إن شاء الله سيستغني عن, الـ الـ عن القرض العبوي خلنا طلع فاصل نرجع لك أيها الحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم توزع على بعض الاربطة بمكة المكرمة وتوزع على بعض الاصار الفقيرة التي تتناوم ما بين يعني توزع اسبوعيا ما بين حي الى حي ايها الحبه الكرام حرص الانسان على ان يكون الكسب حلالا هذه بلا شك من اعظم القروبات يؤجر على عمله ويؤجر ان شاء الله تعالفنا فقط عطني فؤاد لانديك السرعة طيب الاخت هداي تسأل تقول هل يجوز شراء سلعة مثلا بسعر رخيص ثم بيعها مب... بأضعاف الأسعار في الأسعار لا يوجد بشرط أن لا يكون في احتيال على الناس يعني مثلا لو واحد اشترى مثلا هذا القلب فرضا استطاع يدبره بطريقة معينة مثلا بعشرة ريال وباعها بخمسين ريال أربعة أضعافة هذا جائز بشرط أن لا يغش الناس لا يقول هذه الصناعة مثلا كذا وهو صناعة أقل منها او مثلا يلعب على الصغار ويبيعهم بسعر أعلى او الناس اللي ما يعرفوا ينزلوا في السعر ما في ما في حد معين ل كم تربح تربح ثلث تربح النصف ما حد في حد صحيح الفقهاء لهم كلام طويل لكن هذا راجح والله محمد باسم يسأل يقول هل العمل في البنوك تبع الربح يعني اما إذا كان يعمل في البنك في امور تتعلق بالربا فهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم هم سواء إذا كان يعمل في شيء خارج تماماً عن هذا التحويلات العمالة هيئتون الحول هذا بنك لا دشار في اللبين في الهند وكذا ما لعلقة بعمل البنك الباقي أباحه بعضها أن يعمل في هذا وإن كان الإنسان ابتعاده عن البنك الربوي كله بلا شكل ناو خير الله في عندك سئلة ثانية ولا؟ طيب من الأشياء طبعاً المهمة التجارة عموماً التجارة الملابس التجارة في المجلات التجارة في المواد الغذائية وغير ذلك الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يفتح أي نوع من نواع التجارة أن يتعلم كيف أفتح عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف في السوق ويقول من لم يعلم من لم يفقح كيف يتاجر فليخرج من سوقنا إلا ما يعرف كيف يتاجر يطلع من سوقنا لا يبيع غلط ويقع الناس في الربا ولا في البيع الحرام ومر رضي الله تعالى عنه شوف كيف يضبط الناس مر بحاطب رضي الله عنه وإذا حاطب بن أبي بلتعة يبيع زبيبا بسعر أرخص من بقية التجار طيب يبدو أنه استطاع يدبره بطريقة معينة وخذها رخيص فهو حقق هام الشربحي لا بأسبه وهم أخذين غالي ما يستطيعون أن يبيعوا بنفس سعره ولا يكونوا خسرانين فأقبل عمر رضي الله عنه عليه بالدرة قال إما أن تبيع مثل ما يبيع بقية التجار أو اخرج من سوقنا لماذا تخرب عليهم فشوف سبحان الله كيف يجعله يعني ضبط الإنسان ترى حتى في تجارته لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن النجش وقال لا يبع أحدكم على بيع يا لا يبع حاضر اللباد دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض حرص الإنسان الذي يشتغل بالتجارة على أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا واحد فتح محل ذهب يعرف الأحكام الشرعية حتى يكون كسبك حلامة واحد فتح محل ملابس يا أخي مع الأسد بعض الملابس التي تباع في بعض المحلات عليها كلمات بالإنجليزي لا صاحب المحل يعرف معناها ولا الزباين يعرفون معناها وإذا فيها كلام بديء في بعض الأحيان الأصل أن يعرف أنا ماذا أبيع بعض الأخوة تحدثتني عنهم جواد اللي عندهم الإسلام ستايل. أو الإسلام عندهم بعض الفنايل والبلايز يعني الكتابات والزخارف عليها جميلة جدا وهي باللغة العربية مكتوبة با باسلوب جميل وطريقه فنيه يعني اللي صممها لهم مصممون عالميون وفتحوا عده فروع يبدو هلا <تصفيق> اي فهم حقيقه لهم وجودهم وحققوا مكاسب مع انضباط الضوابط الشرعيه حقيقة هذا هذا مهم جدا اختي سوسن سلام عليكم يعني <تصفيق> مساله سوسن معنا ولا قاعدت تهاوش يمكن الو مرحبا اختي سوسن تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حالك يا شيخ الحمد لله بنعم الله يحفظك تفضلي مشاركتك والله يا شيخ أنا أنديك أيها أندي. أيها طيب اكثر التلفزيون وعطينا اللي عندك بسرعة يا سوسن الوقت يمضي حالك حاضر حاضر والله يا شيخ أنا أسألك أنا أسألك أنا اني نجي سؤالات كبيرة سأسألك انها وفاضل حنا سأسألك انها او اني انت بطاني اني أبدا اصر عليه عطينا سؤال واحد منها يا شيخ انا سأسألك يعني لأم تسألك هو سعلي أم ما تنمى القدام يعني 15 سنة زوجي غرم عليها 15 الالف والآن يعني ما أخواني ما سلموها وأمي الآن قد مات يعني سأسألك يعني هو سامح يعني أني مسموحة فيها أني الله سبحانه وتعليه سامحة فيها الله يغفر والله لها والله أسلمها لأنها نعوها خلاص الله يغفر لها ويرحمها وإذا كان زوجك سامحها بالمال اللي يطلبها خلاص سقط عنها إن شاء الله تعالى والله يجزيه خير ويغفر له ويرحمها بارك الله فيكم يا سوسط الله يحفظكم فأنا أقصد نعود بس إلى ما كنا فيه ان الانسان يا جماعه يتقى الله سبحانه وتعالى في تجارته فإن الله جل وعلا هو الرزاق ولذلك انا ارسلها رساله حقيقة إلى بعض الناس اللي ربما يعني تجد ان احيانا يفتح محلات تبيع محرمات مع انه لا يتعاطاها بعض الناس يفتح محلات يبيع فيها دخان يبيع فيها مثلا معسل وارجيلا وغير ذلك واذا نصحته قال والله يا شيخ اني ما اشرب دخان طيب ايش الفائده ان تمكن الناس من مثل الذي يروج المخدرات لا يتعاطاها هل يعني انه ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الإنسان الذي يفتح للناس باب للكسب الحرام وربما يكسب أولاده من ذلك ويطعمهم حراما هذه بلا شك أن الإثم عليه يزداد ولذلك كان بعض الثلاث يقولون كان إذا خرج صباحا يبتغي لأولادها يكتسب تمسكه ابنته ابنة صالحة تقول يا أبي اتق الله فيما تكسب لنا فإننا نصبر على حرارة الجوع ولا نصبر على حرارة النار يا ابي اذا شغل حلال يا ابي انتبه من انك تقع في الامور المحرمة ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد عن الكسب الحلال في في كثير من النصوص الشرعيه ويحذر من أن الانسان يكسب شيء من الحرام ابو بكر رضي الله تعالى عن لما جاء اليه غلامه بقطعان وكان كل يوم يسال الغلام ايش في اليوم الغلام يذهب ويشتغل وياتي إلى ابو بكر بالكسب اليوم مثلا اشتغل نجار بعدين ياتي الى ابو بكر يقول هاي درهمين اليوم كسبناها بكره اشتغل حمال هذه أربع دراهم كسبناها فكل يوم أبو بكر يسأل الطعام هذا من وين كسبت الأكل هذا هذه يوم من الأيام جاء أبي طعام إلى أبي بكر وكان أبو بكر جائعا فأخذ لقمة وأكلها مباشرة فقال الغلام أنت كل يوم تسألني من وين إيش اشتغلت من وين جبت الأكل اليوم غريب يا أبو بكر ما سألتني قال أبو بكر حملني عليه الجوع ها اليوم إيش اشتغلت قال اليوم ما فيش اغلت اليوم ما اشتغلت بشرك اليوم راح كيف ما اشتغلت اذا من, من اين هذا الطعام فقال اني كنت في الجاهلية قد تكهنت لقوم في ناس لما كنا في الجاهلية قبل الاسلام مروا بي وسألوني عن اشياء غيبية كهانة طيب فتكهنت قلت نعم هذه تتزوج كذا ومن عندها من عندها كذا من رأسك ولا احسن كهانة المفروض يعطوني اجرتي فما اعطوني مررت بهم اليوم واذا عندهم عرص فأعطوني من طعامهم أعطوني شوية يعني طعام ولحم وكذا قال أبو بكر إذن هذه <تصفيق> هذه قيمة كهانة قال لعم قال أبو بكر أعوذ بالله كدت أن تهلكني ودفع الطعام عنه ثم وضع أصبعه في حلقة وشرب ماء كذا وضع أصبعه وتقيأ ما أكل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحب النار أو لعبة الحرص يا اخي على ان لا نكرا الا حلعاني. معنا اختنا مريم ايوه اتفضلي يا مريم, مريم مرحبا بكم اهل موريتانيا موري موري موري. اهل العلم يا مرحبا بكم الله ي... الله يحييتك شاء الله اتفضلي يا مريم يا شيخ انا ما عندي رصيد يا اخي اريد الخاص خلاص خلاص الاخوه ينتوك بارك الله فيكم ولذلك انا اؤكد حقيقه على ان أي إنسان الآن يعني بعض الناس اللي فاتحين مثلا بقالات وربما أحيانا يبيعوا فيها أشياء محرمة مثلا يبيع الدخال لأجل أن يجترب الزباء ليشتروا البلاء الأخرى مثلا او مثلا مجلات فاسده جدا وتروج لصور محرمة ويقول لك أنا أبيعها لأجل أن الناس ليشتروا أشياء أخرى النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعليه يقول ومن يتقل لا يجعل له مخرجا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يتقل كنت حيث ما كنت إذا حقق التقوى وخاف من هذا الكثب وعلم أن الرزق بيد الله يقول يا ربي أنا ما أبيع دخان لأجلك عنك أنا يا ربي عندي محل أبيع فيه مثلا ربما مثلا يبيع خمور فيه وأنا يا ربي سوف أقفل هذا المحل وأحطم هذه البضاعة لأجلك تعظيما لجنابك يا ربي وخوفا منك فاطرح البركة في رزقي أبشر بالخير أنت تعامل مع رب العظيم كريم يعني بإذن الله تعالى أن الله عز وجل لا يضيع أجلك وسلابك أيها الأحبة الكرام ام يصل الينا عدد من البصمات منكم يعني وانا اشكر والله كل من يعني يرسل الينا ويتعاون ز خير هذه البصمات متروعة اليوم لنا بصمه ايضا جميلة في حفظ النعمه قام بها مجموعه من الشباب ز خير فيها يعني يصيدون بها عصفورينا الصور الاول الاحسان إلى من ياخذ منه الطعام أن يرفعون عنه اسم يعني رميه والاسراف والثاني أنهم يحسنون إلى من يعطونه الطعام بأسلوب حسن ويؤجرون به بإذن الله تعالى نطلع صورنا معهم مقطع ثلاثة أربع دقائق نطلع إليه ونعود إليكم بإذن الله بعد أن حضرنا كثيرا من المناسبات رأينا النعمة ترمى وفيه فائد من الطعام النظيف ووجود بعض الأسر التي ليس لديها دخل ثابت وفي حاجة هذه النعمة فبدأت عن طريق الأصدقاء والأصحاب أن أضع جوالي الخاص لديهم في حالة حضورهم إلى المناسبات ويوجد في فائد يتصلوا وسوف بمشأة الله لدي طلبهم فالحمد لله بدأت الفترة صغيرة وبدأت أستقبل التصالات من بعض الأصدقاء والزملاء المشايخ. وبعد مضي ستة أشهر تقريبا وجدت من الفكرة يجب ان تكبر وبعد مضي سنة تقريبا عرضت المشروع على أحد الجمعيات تبنوا هذا المشروع وصار بيني وبينهم عقد اتفاق فريق العمل تقريبا 25 عامل والسيارات حوالي يمكن تسعة عشر سيارات ولله الحمد يتم فرز يوميا يوميا تقريبا ما يقارب ألفين وجبة فرز هذا من القصور من الفائز من المناسبات ويتم انشاء او عام وجبة جديدة حوالي تقريبا ألف وخمسينة وجبة يوميا ما بين وجبة الغداء ووجبة العشاء توزع على طلاب دار الحديد الخيري توزع على بعض الارضة بمكة المكرمة وتوزع على بعض الاصار الفقيرة التي تتناوم ما بين يعني توزع اسبوعيا ما بين حي الى حي اخر عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رصعتك ضع بصمة ضع بصمة وجعلني مباركا اينما كنت يقول ابن كثير رحمه الله تعالى جعلني مباركا مع الفقير اتصدق عليه مباركا مع الغني فانصحه بالصدقه مباركا مع الجاهل فاعلمه مباركا مع الـ الـ الـ مع المريض فاعالج وجعني مبارك اينما كنت الذي يفعل الاخ وجزاهم الله خير بلا شك انه ربط ما بين الغني الذي ربما يكون عنده يعني مرتبات او او كذا وما بين الفقير المحتاج حقيقه حلقه الوصل بينهما هذه مهمة ويستطيع الانسان ان يصنعها حتى لو في من خلال حيهم من خلال المسجد من خلال أي جهة يعني يستطيع أن يعمل شيئا من التنسيق حتى يستفد من, من الطعام الزائد بقي معنا دقيقة بقسمها بين وبينك عبد العزيز تعلمنا أنه في جهد للأقدام يعمر القلوب وجهد للأقلام يعمر العقول لو أجمع بين قلبي وعقلي عشان أسأل سؤال في وعي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهه لا يعلمها كثير من الناس ايش هي الشبهه كيف اعتبر ان هذه شبهه خلاص الحلال بين واضح الحرام بين واضح كيف يعني في ايامنا حتى لو بدي ادخل أي مشروع في شبهات ما اعرفها الاصل أعرف طبعا الاصل عبد العزيز إنك تعرف الجواب عبر سؤال اهل التخصص في ذلك يعني مثلا تسأل العلماء تسأل التجار اللي سبقوك تقول لها التجارة هذي شرايكم هجمعين يقولوا مثلا فيها استعمال مثلا لجلد خنزير فيها استعمال لشيء محرم فيهم فيها نوع من الكحول كذا ما حكمه إذا استبصرت بي واستمرت بي من سبقوك في هذا من التجار او بكلام العلماء واليوم الانترنت يغنيك يعني في الغالب أن الأسئلة تكون متكررة ويفط أن يجدها حتى ما يقع في الأمر المحرم الله يقولك ريولي الحب الكرام يعني هذه صحة تعبير بصمة نحن حرصنا على أن نصلها إلى إخوتنا وأحبتنا ويعني الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا منه وأمرنا سبحانه وتعالى بإمارتها وباستثمار فيها فقدرة الإنسان على التعامل مع ما جعله الله تعالى في الأرض بحيث أنه يجعل منه تجاره يجعل منه كسبا حلالا هذا بلا شك إذا استطاع أن يعني أن يستنب المحرمات فيها لو يؤجر باذن الله تعالى على ذلك اشكر لكم مشكورين يا شباب <تصفيق> <تصفيق> انت ايضا اشكر لكم تواصلكم القي بكم باذن الله تعالى الاسبوع القادم وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته